رنين في الأصفات صرابيلهم من قطران وتغشى وجواهم النار لا إله إلا الله نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيجيب سبحانه جل وعلا نفسه بنفسه الملك اليوم لله لله لله الواحد القهار اليوم تنزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب فينزل أهل السماء الدنيا وأهل السماء الثانية والثالثة ويؤتى جهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك تخيل معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك وتتنزل الملائكة وتنزل حملة العرش وينزل الرب جل جلاله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك اليوم, اليوم الحق لله الملك اليوم لله يتنزل المولى جل وعلا يتنزل لفصل القضاء يتنزل الفصل القضاء بين العباد وهنا وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا فلا هناك ليس هناك ظلم وليس هناك جور لا ظلم اليوم إلا الله سريع الحساب وجاء ربك والملائكة صفا لا يتكلمون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وبينما هم على هذه الحالة وقد دنت الشمس من الرؤوس وبلع الكرب مبلغا عظيما يحيص الناس ويهيجون ويميجون إلى من نذهب وقد غضب الجبار الجبار والضان الجبار والضان فيقولون اذهبوا إلى أبيكم آدم فتذهب الخلائق تخيل يا عبد الله الخلائق منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتوجهون دفعة واحدة إلى آدم عليه السلام يا آدم يا أبو البشر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما حل بنا اشفع لنا عند ربك فماذا يقول الجواب شعار الأنبياء في ذلك اليوم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم هؤلاء أنبياء الله ورسله المصطفين الأخيار يقولون ذلك فما بالك أنت أخي الحبيب أنت أخذ الطيبة المباركة فما حالنا في ذلك اليوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيقول آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد عصيت ربي عصى الله بأكله للشجرة وليس هذا فحسب بل تاب الله عليه استغفر الله وأناب إلى الله واشتباه الله وتاب عليه الله ومع هذا يخاف من هذا الذنب فما بالك أنت الذنوب كثيرة الذنوب كثيرة أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه ولا تدري يا عبد الله أغفر الله لك ذلك أم لم يغفر ومع ذلك آدم يخاف ويقول نفسي نفسي إلى أين نذهب يا أبون إلى أين نذهب يا أبانا اذهبوا إلى نوح أو الرسل الله إلى خلقه يذهبون إلى نوح عليه السلام يا نوح يا من أرسلك الله إلى الخلق ألا تشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه كانت لي لأدعوة دعوتها في الدنيا نفسي نفسي نفسي إلى أين نذهب؟ اذهبوا إلى خليل الرحمن إلى إبراهيم أبو الأنبياء يتوجهون تخيل يا عبد الله تخيل ذلك كلما يذهبون إلى نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي فيذهبون إلى الخليل فيقول مثلما قال إخوانهم من الأنبياء ويذكر ثلاث كذبات وكلها في الله ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى الكليم الذي شرفه الله بالكلام معه يذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا إني أقتلت نفسا يشفت من ذلك ومع ذلك تاب الله عليه ومع ذلك يقول نفسي نفسي إلى أين نذهب؟ اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه يذهبون إليه فلا يغفر جنبا صلى الله عليه وسلم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها فأذهب عند العرش وأخر ساجدا ويفتح الله علي بمحال لم يحمله بها أحد من خلقه فأحمد الله وأسبحه وأنزه وأقدسه بما شاء الله وبما فتح عليه الله فيكون الملك جل جلاله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسرطوطا فماذا يقول الحبيب هل يقول كما قال الأنبياء من قبله نفسي نفسي لا ولكن يقول أمتي, أمتي أمتي أمتي أمتي فيقول الملك سبحانه دل وعلا أخرج من شئت من أمتك من النار أخرج من كان في قلبه إذرته. حبة خردل من من الإيمان لا إله إلا الله كلمة التوحيد أيها الأحبة تنجيك من هول المطلع يوم القيامة لا إله إلا الله لا تدعوا مع الله إلها آخر ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لحبة عمل ولا تكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحظه عنهم ما كانوا يعملون اتقوا الشرك اتقوا الشرك اتقوا الشرك عليكم بتوحيد الملك سبحانه دل وعلا وبينهم على هذه الحالة والملك سبحانه دل وعلا وضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في النار خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لا إله إلا الله ينادي الملك أين فلان بن فلان أين فلان بن فلان فيتقدم يرتعف قلبه ترتفع فرايصه يكف بين يدي الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير ما منكم من أحد الكلام لكل واحد ما منكم من أحد أنت وأنتي وأنت وأنا وكل الخلائق جميعا ما منكم من أحد إلا ويكلمه أبه ليس بينه وبينه ترجمان. لا إله إلا الله. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. وعن يساره فلا يرى إلا النار. وأنت القاع وجهه فلا يرى إلا ما قدم. ابتق النار ولو بشق طمرة. ابتق النار. ابتق النار. فإن أجسامنا على النار لا تقوى أجسامنا على النار لا تقوى إيه وربّي. والله لا تقوى فيكره الملك سبحانه جل وعلا بذنوبه وعيوبه وخطراته وزلاته وغدراته، فيقول يا عبي هل ظلمتك؟ هل ظلمك عبادي؟ فيقول لا يرى مشفق مشفق على نفسه فإذا بالحق جل وعلا يقول سطرتها عنك في الدنيا واغفرها لك اليوم ويعطيه الشهادة نجاحه وشهادة فلاحه فإذا به يطير قلبه فرحا ويرقص طربا ويقف على رؤوس الأشهاد ها أمقرأوا كتابيه هذا هو الفلاح الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني مراق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أسأل المولى أن يجعلني وإياكم ممن يأخذ كتابه باليمين بعد ذلك ينادي أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان فيأتي ويقف بين ينادي ربه ومولاه ويكرره بذنوبه وغبراته فعلت كذا يوم كذا أشرقت بي يوم كذا فكربت إلى الصالح الفلاني دعوتني دعوت غيري زليل صرقت أكلت الحرام قتعت الأرحام سفكت الدم الحرام هتكت العرض الحرام هل ظلمتك يا عبدي؟ الظلمتك ظلمتك؟ فإذا بالكافر والفاجر يجاد الرب هو يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ وقلت لا ظلم اليوم إن الله سريع حساب يقول بلى قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد من نفسي قال لك ذلك يا عبدي يختم المولى جل وعلا على فاه فلا ينطق اليوم نختم على أفوائه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقم الله قالوا أنتقم الله جنودك يدك عينك نظرك سمعك كل شيء فيك يشهد عليك يوم القيامة كل شيء يشهد عليك يوم القيامة وإذا به يأخذ كتابه بالشمال ويقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فالجواب من الجبار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون زراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وعندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أول ما يكسى في من حول للنار إبليس يَخْسَهُ مِنْ حُلَلِ النِّيرَانِ وَيَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ وَاثْبُورَا وَهُمْ من وَرَائِهِ يَقُولُونَ وَاثْبُورَا فَيَقُولُ الْمَلِكُ جَلَّ وَعَلَى لَهُمْ مُوبِّخًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثَبُورًا كَثِيرًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وابعوا ثُبورًا كثيرًا أمَّ أهل الجنان فهم في الغرفات آمنون مع أهلهم فاكهون إن المُتَّقين في جناتٍ نعيم أفاكهين بما آتاهم ربُّهم إنهم كانوا في أهلهم مشفقين إن المُتَّقين في جناتٍ ونهر أخذين بما آتاهم ربُّهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها ويدخل أهل النار النار نسأل الله ألا ألا نكون من أهلها فلما وإذا بالحق جل جلال ينادي على أهل الجنة يا أهل الجنة فينظرون ويشربون ويخافون وينادي على أهل النار يا أهل النار فينظرون ويشربون ويسمعون ثم يؤتى بالموت على شكل كبش أكرم أملح يوضع بين الجنة والنار. فيقول لأهل الجنة هل تعلمون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت ويقول لأهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار وينادب我們 من قبل الله الواحد القهار يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد نعيم أهل الجنة نعيماً على نعيمهم ويزداد هوان وعذاب أهل النار عذاباً وهواناً على عذابهم والعياذ بالله وينادي أصحاب النار يا مالك يا مالك فليخذ علينا ربك فليخذ علينا ربك هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا خطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقابع من حديد ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميه ومن ورائه عذاب غليظ. وقالوا يا مالك ليخذ علينا ربك فيجيبهم بعد زمان اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون فيكون هذا آخر كلام أهل النار فلا تسمع إلا الصراخ والعويل وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن خد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم والغرف والحور العين والفواكه والأسرة والغلمان وجدنا هذا كله يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين وعندهم كاصرات الترفعين كأنهم كأن بيض مكنون لا إله إلا الله أما هؤلاء فهم يأكلون من شرعة الزقوم فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشعبة من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب بين أهل النار حجاب وبين أهل الجنة حجاب وعلى الأعراف رجال أناس لم يدخلون الجنة ولم يدخلون النار وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم يعرفون أهل الجنة بسيمهم وأهل النار بسيمهم ونادوا ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أهل الأعراف يطمعون أن يدخلون الجنة ويلقون السلام على أهل الجنان وتحييتهم فيها سلام ادخلوها بسلام آمنين وإذا صرفت أبصارهم في القاصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم أي من أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون كان عندكم الجيوش وعندكم المال وعندكم السلطان وعندكم الصولجان ماذا أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق هل أغنى عنكم شيئا أهؤلاء أي أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فماذا يقول أهل النار فماذا يقول أهل النار وما رجاء أهل النار في النار وناد أصحاب النار أصحاب الجن أم أفيض علينا من الماء أم أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أحبتي في الله هذه بعض السور اليسيرة والمواقف القليلة بين أهل الجنة وأهل النار فماذا عساك إن تكون يا عبد الله ماذا عساك إن تريد تريد أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النار تخير يا عبد الله لو أما الله جل على قدر لأهل القبور أن يحيوا ماذا يكون حالهم؟ يذهبون إلى المعاصي والمبيقات يقطعون الأرحام يفعلون المحرمات يشركون بالله الواحد القهار لا ولكنهم يشتهدون في العبادة لأنهم رأوا, رأوا الأمر رأي العين انتقلوا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فأنت الآن يا عبد الله في زمن الإمHAL فاحمد المولى جل وعلا المد في عمرك وما زال في العمر بقية فتب إلى الله جل وعلا واعلم بأن المولى جل وعلا يحبك ويفرح بك إذا تبت إليه ورجعت إليه يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على كان على راحلته في أرض انفلاه فانفلتت منه الراحلة فأخذ يثلبها فيأس من طلمها وأيقل الموت والهلاك فجلس تحت ذنل شجرة ينتظر الموت بينما هو كذلك إذا الراحلة بين يديه فأمسك بخطامها وفرح فرحا شديدا فأراد أن يشكر الله فقال اللهم أنت عبد وأنا ربك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح فالمولى سبحانه دل على يفرح بك لا تقنط من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله مهما بلغ ذنوبك ومهما بلغت معاصيط إذا ذهبت إلى الله وإذا ولشت إلى باب التوبة وإذا أنبت إلى الله فاعلم بأن المولى جل على يقبلك قل شجاعا وافتلكها صريحة توبة إلى الله جل في علاه قل مثل هذه المرأة التي أتت إلى رسول الله وقد ارتكبت كبيرة من الكبائر وقالت يا رسول الله إني أصبت حبا فطهرني يا رسول الله يؤرد عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فتأتيه ذات الشمال فتأتيه من تلقى وجهه وهي تقول طهرني يا رسول الله يقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى فضعي حملك 9 أشهر لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أخباره ولا يتجسس عليها ولا يعرف هي بنت من ومن قبيلة من بل تركها صلى الله عليه وسلم وإن لم ترجع مرة أخرى والله ثم والله ثم والله ما فتش ولا سأل عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم تمر تسعة أشهر ثم ترجع وقد وضعت جنينها وضعت حملها وتقولها ها أنا يا رسول الله وضعت حملي فتحرني تخيل يا رعاك الله تسعة أشهر كمنا وهذه المرأة تعتصر وتحترق بنار معصية القلوب الحية قلوب حية لا تتأثر بالموعدة مجرد في الموعدة ثم تنتهي تسعة أشهر يا عباد الله تخيل ذلك يا رعاك الله تخيل ذلك يا أختي الطيبة تسعة أشهر وتذهب إلى الحبيب وهي تعلم لأنها كانت محصمة التطهير رجم إلى الموت لا إله إلا الله ولكن نار المعصية أشد عليها من الرجم وهذا الرجم تطهير تذهب إلى الله متفأرة اذهب إلى الله وأنت تائب اذهب إلى الله وأنت تائب ماذا عساك أن تفعل إذا وقفت بين يدي الله واطلعت على جميع ذنوبك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة وما عملت من سوء تود يوألن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه لا إله إلا الله توب إلى الله توب إلى الله الله رحيم الله كريم الله غفور الله سبحانه جل وعلا تواب يغفر الزم ويقبل التوب سبحانه جل في علاه يقول لها اذهبي حتى فضعي حملك تسعة أشهر وتأتي وضعت حملي يا رسول الله فتأخري عجل به إلى الجنان يقول لها اذهبي حتى تفصني ولدي لا إله إله سنتين بعد قراب الثلاث سنوات وهي الذنب مازال أماثر أمام عينه الذنب ماثر أمام عينها ثلاث سنوات لا إله إلا الله ولذلك يقول بعض الصالحين رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخل صاحبها النار قالوا كيف ذلك؟ قال العبد يذنب ذنب فيظل به هذا الذنب يتحصر ويشاهد في التوبة والإنابة وفعيل خيرات حتى يلقى الله وكله طاعة فيدخله الله الجنة وربما إنسان يقوم بطاعة فيعجب بها ويستعظمها فتظل به هكذا حتى يحبط المولى سبحانه دل على هذه الطاعة ويذهله النار والعياذ بالله ولذلك أتى في بعض الأثر أن مثل هؤلاء الصنف الأول أن الذنب الذي يدخل صاحبه الجنة يتحسر ويتندم إبليس ويقول يا ليتني فركت يا ليتني لم أجعله يفعل هذا الذنب لا إله إلا الله تمر سنتين وتأتي المرأة مرة ثانية وتخشى أن يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى تأتي معها طفلها ومعه كسرة خبز إشارة إلى رسول الله أني قد فطنته يا رسول الله وقد استغنى بالطعام عن سدي يا رسول الله طهرني يا رسول الله فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بالصبي فيأخذه أحد مواليها. فيؤمر بها فيشد عليها ثيابها وترجم حتى الموت ويصلي عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عمر أتصلي عليها بعد أن فعلت ما فعلت يا رسول الله قال لقد تابت توبة لو كسمت على سبعين من أهل المدينة لو أهل المدينة فيهم العشر المبشرون بالجنة هذه المرأة تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة أبي بكر وعمر وعثمان وابو عبيد والزبير وطلحة وسعيد وغيرهم لو وسعتكم لا إله إلا الله هل جاهل وجدت أفضل من نفسها تجود بها إلى الله دلوا على فتب إلى الملك سبحانه دلوا على وفي الختام أقرأ عليكم هذه القصيرة التي كتبها الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عن الجميع وهذه التصيدة تصور تصورا دقيقا فريدا عن الرحلة الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة حيث يقول رحمه الله وتخيل نفسك يا رعاة الله وأن تسمع ذلك بأنك تسير إلى الله جل في علاه يقول ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحب والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته فالظهر ينهره بالذل والمحني سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقوتي ضعفات والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست اعلمها ولي بقايا ذنوب لست المها الله يعلمها في السر والعلم ما احلم الله اني حيث امهلني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسطرني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاص وعين الله تنظرني لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا زلةً كتبات في غفلة ذهبات يا زلةً كتبات في غفلةٍ ذهبات يا حصرةً بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها داني أنوح على نفسي وأندبها وأقضي الدهر بالتفكير والحزن كأنني بين تلك الاهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها وستب ده وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وسل روحي وظل الجسم منطرحا بين الأهال وأيديهم تقلبني وغمضوني وشدوا الحلق وانصرفوه بعد الإياس وجدوا في شر الكفني وصار من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وأجعوني على الألواح منطر وقام في الحال منهم من يغسرني لا إله إلا الله وأجعوني على الألواح منطرحا وقام في الحال منهم من يغسلني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفني وألبسوني ثيابا لكما لها وألبسوني ثيابا لكما لها وصار ذات حنظ حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوأسفاه، وأخرجوني من الدنيا فوأسفاه على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وخدموني إلى المحراب وانصرفوا. وقدموني إلى المحراب وانصرفوه خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها صلوا عليا صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوني على قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه قبلني وقال أُلُّوا عليه الطراب وفنِمُوا فضلَ السوابِ من, ال من الرحمن ذِلْ منَني وهالَني إذ رأيت عيناي إذ نظرات من هول مطلعي إذ كان أغفلني من منكرٍ ونكيرٍ ما أقول لهم قد هالَني أمرهم جداً وأزعني وأقعدوني وجدُّوا في سؤالهم ما لي سواك ما لي سواك إلهي من يخلصني؟ ما لي سواك إلهي من يخلصني؟ وأقعدوني ودد في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني؟ فامنن علي بعف منك يا أمني؟ فإنني مرتهن بالذنب مرتهن فامنن علي بعف منك يا أمني؟ فمّن عليّ بعفّي منك يا أمني إمّن على تارِك الأولاد والوطني إمّن على تارِك الأولاد والوطني وتقاسم الأهل المرافة وانصرفوه وصار وزري على ظهري يفقّلني واستبدلت زوجي بعلًا لها بدني وحكمته على الأولاد والسكني وصيرت ابني عبدا لخدمته وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها بالاهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل منها بغير الحنط والكفن يا نفس قفي عن العصيان واكتسبي فضلاً جميلاً لعل الله يرحمني يا نفس قفي عن العصيان واكتسبي فعلاً جميلاً لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المختار سيدنا ما تعطى البرق في شام وفي يمني والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعوف والإحسان والمنني اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولغيرك لا تكننا اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ونجاة بعد الموت اللهم أرزقنا نجاة بعد الموت اللهم أرزقنا نجاة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم, علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولو يقوم الأشهاد اللهم آنس وحدتنا اللهم آنس وحدتنا وفرش قربتنا اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم لا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم هون علينا سؤال منكر وناكير اللهم يهون علينا سؤال منكر وناكير اللهم ثبتنا على الصراط اللهم ثبتنا على الصراط اللهم يسر لنا الحساب اللهم يسر لنا الحساب اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همنا وغمنا واجعل عنوار منا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله رفيقا لنا في الحياء ومؤنسا لنا في القبر وشافعا لنا يوم القيامة وقائدا لنا على الصراق إلى جنات جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم احرم وجوهنا على النار اللهم احرم وجوهنا على النار اللهمبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهمبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولغيرك لا تكلهم اللهم ارحمنا برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ووفقنا لما تحب وفرضه إنك ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلم وصل الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا أنت وجزاكم الله خير الجزاء